وَغَرِيبٌ لَّهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ مُوسَىٰ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمثنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 قال يا ليت قون يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوله من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد يا حسره على العباد ما ياسيهن رسول الا كانوا به يستهزئون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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ماتب الأرض من ماتب الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلم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 أنقعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال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 سلاماً قولا من للرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وَأَنَّ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ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 لا شيء أي يقول له كُن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.